بسم الله الرحمن الرحيم آف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا فرادا ذلك رجعا عَلِمْنَا مَا تَنزِلُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا تَبَيَّنَتْ لَهُمْ قِيَامُهَا وَهِيَ الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء أَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَصِيبِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْقُرُونُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَثَمُودَ فَعَادٌ وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أسعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد